على الضروري من علوم الدين مع عبد الواحد المعاشر رحمه الله تبارك وتعالى ونحن في كتاب الحج وبعد أن ذكرنا صفة الطواف أي طواف القدوم اليوم فيما يتلوه وهو السعي بين الصفا والمروة وقد عقد الناظم ذلك بقوله وخرج إلى الصفا فقف مستقبلا عليه ثم كبرا وهللا واسعى لمروة فقف مثل الصفا وخب في بطن المسيل ذقتفا أربع وقفات بكل منهما تقف والأشواط سبعا تمم وادع بما شئت بسعي وطواف وبالصفا ومروة مع اعتراف الكلام هنا عن السعي بين الصفا والمره، وبيان ذلك أن الحاجة بعد انتهائه من الدعاء بالملتزم واستلام الحجر الأسود يخرج إلى السعي من باب الصفا حتى إذا وصل إلى الصفا هي مكان مرتفع معروف قريب من الكعبة كصخرة كبيرة إذا وصله الحاج ارتقى عليه ووقف مستقبلا القبلة مكبرا مهللًا ومصلير عن النبي صلى الله عليه وسلم وداعيا لما شاء ثم بعد ذلك بعد الانتهاء من ذلك فوق الصفا فإنه ينزل ويذهب إلى المروح يمشي إلى المروة مع كونه في موضع معين سيأتي ذكره يسرع قليلاً, يسرع قليلا ثم إذا وصل إلى المروة فعل عندها ما فعله في الصفا من ذكر ودعاء ونحو ذلك ثم يرجع إلى الصفا وهكذا فذهابه من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط وهكذا حتى يتم سبعة أشوار فيكون مجموع وقوفه على الصفاة أربع وقفات احتساب الوقفة الأولى ومجموع وقوفه على المروة أربع وقفات كذلك وبذلك يتم سبعة أشفار ودليل ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صفة حجه المعروفة الواردة في حديث جابر المشهور حديث طويل في صحيح مسلم وغيره من الكتب واعتنى بعض العلماء في جمع طرقه ورواياته ففي صفة الحج هذه أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج إلى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من عائر الله ابدأوا بما بدأ الله به وفي رواية ابدأوا بما بدأ الله به فيشرع إذن أن يقرأ الحاج هذه الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله عند ارتقائه فوق الصفا ثم قال جابر فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال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 حتى إذا صبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى وهذا الذي أشار إليه الناظم بقوله وخب في بطن المسيل فبطن المسيل في الأصل هو مكان سيل الماء وخب هذا أمر من خب بمعنى أسرع في مشي، وهذا مكان معروف بين الصفا والمروة يشرع أن يسرع فيه الحاج شيئاً ما وهو الآن في عصرنا هذا مميز بعلامتين بلون أخضر في ابتدائه وانتهائه نعم. ثم قال حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا حتى إذا كان آخر طوافه على المروة قال لو أني استقبلت من أمر ما لم أسوق الهدي وجعلتها أمره إذن هذا وصف جابر رضي الله عنه لحج النبي صلى الله عليه وسلم وما قال فيه في ما بين الصفا والمروة وهذا معنى قول الناظم وخرج إلى الصفا فقف مستقبلا عليه ثم كبرا وهللا هكذا ذكرنا عظمة، ولا شك أن هذا مجزء لا إشل فيه، والالتزام بالألفاظ النبوية أولا، أي الالتزام بما ورد في الأحاديث من صفة ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، كقول إن الصخر مرّ بشعائر لله أو كما في الحديث فوحد الله وكبره، فله معنى التكبير والتهليل المنظور في الحديث. وزيادة لا إله إلا الله لا شريك له وملكو له الحمد واله في شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجزه وعده ونصر عزه وهزم الأحساب وحده الإتزام بمثل هذا الهدي النبوي في مثل هذه المواضيع خير كله قال واسع لمروة فقف مثل الصفاء لا إشكال فيه وخب في بطن المسيل ذقتفا أي حال كونك ذقتفاء والاقتفاء هو الاتباع اقتفى أثره اتبع أثره فذا منصوب على الحال بمعنى خب حال كونك ذا اقتفى أربع وقفات بكل منهما تقف والأشواط سبعا تممة وهذان أمران مرتبطان فإذا أنت أتممت سبعة أشواط بين الشفا والمروة فذلك بحساب آخر أربع وقفات في كل من الصفا والمروة وادعو بما شئت بسعي وطواف وبالصفا ومروة معترف. يرشدك الناظم هنا إلى أن من مواطن الدعاء هذه المواطن أو المواضع التي ذكرها فمنها أثناء السعي فمنها أثناء السعي ويمكن أن يستدل لذلك بقول عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما جعل رمي الجماري والسعي بين الصفا والمره لإقامة ذكر الله فذكر الله مشروع في هذه المواضع وأيضا في الطواف فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ما بين الركنين عند طوافه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأيضا عند الصعود على الصفا وعلى المروة لما ذكرناه من حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا وذكر شيئا من أدعيته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. وأيضاً ورد في حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من طافه أت الصفا فعلى عليه حتى نظر إلى البيت ورفع يديه فجعل يحمد الله ويدعو ما شاء الله ويدعو. وهذا معنى قول الناظر: وادعو بما شئت بسعي وطواف وبالصفاء. ومروة مع اعتراف أي مع الإقرار بالذنب وكمام التذلل لله سبحانه وتعالى والإنسان يطلب منه أن يستغل وقته في أثناء الحج بالدعاء والذكر ولا يشغل وقته بأي شيء آخر وإنما هو الذكر ويشمل ذلك قراءة القرآن ونحو والدعاء هذه إجمالاً يعني في كل حجه ولا ينبغي أن نشغله بالأمور الدنيوية لأن هذا ليس مقام لذلك لكن هناك مواضيع يستحب فيها الدعاء أكثر من غيرها لورود ذلك وثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كهذه المواضع التي ذكرنا هنا وأدع وأرجع الأدعية هي ما خرج من القلب وما أخلص فيه الداعينيته وجمع همته على الدعاء وذلك ينبغي أن يدعو الإنسان المسلم بالأذية المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن فيها من البركة ما ليس في غيرها وتجمع من خير الدنيا والآخرة ما لا يوجد في غيره من الأدعية هذا لا شك فيه ثم يدعو بما تيسر حال كونه مخلصاً مخبثاً منيباً إلى الله عز وجل ولا ينبغي أن يلتزم ببعض الأذعية المبتدعه المحدثه التي يكتبها بعض الناس في بعض الكتب فيجعلون دعاء لكل شوط مثلاً من أشواط الطوار ودعاء لكل شوط من أشواط الشاي هذا كله من الفدع المحدثه ما ثبت من الدعاء المأثور عليك التزامه وجد عليه ما شئة من الدعاء أما أن تلتزلوا بمثل هذه الأدعية المبتدعة التي تكتب في بعض الكتب وتوزع على بعض الحجاج فهذا كله من البعض ثم بعد أن ذكر الطواط والسعي أشار إلى بعض أحكامهما فقال ويجب الطهران والستر على من طاف نذبوهما بسعي نجتالا ما معنى هذا الكلام؟ هذا في الكلام على بعض شروط الطواف والسعي فمقصوده رحمه الله أن يقول إن من طاف بالبيت يجب عليه الطهران والمقصود بالطهرين طهر الخبث وطهر الحدث طهر الخبث بمعنى أن يكون سالما من النجاسة في ثوبه أو في بدنه، وطهر الحدث بمعنى أن يكون متوضئا أن يكون متوضئا يعني لا شك أن طهور الحدث الأصغر يدخل فيه من باب أولى الحدث الأكبر أن يكون متوضئا ومن لم يجب مثلا أو لم لم يستطع أو كان مريضا نحو ذلك ولم يستطع الوضوء فعلى الأقل أن يكون متيمما وهذا بشروط التيمم المعروفة التي سبق ذكرها في ذات الطهارة المقصود أن يكون متطهرا على طهارة من الحدث جيد ودليل ذلك ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنها لما حاضت قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري وفي رواية حتى تغتسلي وهذا دليل على أن الطهارة مشترطة في الطواف ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن عائشة رضي الله عنها قالت أن أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت وهذا فعل من النبي صلى الله عليه وسلم لكنه يتقوى بقول النبي عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم خذوا عني مناسككم ويتأكد هذا المعنى أي معنى الشرعي الطهارة بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه هذا الحديث يدل أيضا يفيد هذا المعنى معنى اشتراط الطهارة بجامع كونهما معا صلاة في المعنى لا شك أنه قد يخالف مخالف فيقول ولكن الطواف يخالف الصلاة من أوجه متعددة ليس فقط في قضية الكلام ولكن من أوجه الأخرى نعم لكن لا شك أن الأحوط والأسلم أن نجعل الطواف كالطهارة أن نجعل الطوافة كالصلاة في اشتراط الطهارة هذا أسلم وأقرب إلى القواعد الشرعية من العلماء من يقول لا يشترط الطهارة في الطواف وقولهم له قوة يعني لا قولا ضعيفا ولكن لا شك أن الأحواط والأسلم اشتراط الطهارة هذه الأدلة هذه الأدلة بمجموعها هذه الأدلة الثلاثة التي ذكرنا من الأحاديث بمجموعها أشك أنها تقوي وترجح جانب من يقول باشتراط الطهارة في الطهور وقضية طهارة الخبز هذه ملحقة بالطهارة في الحدث فيمكن أن يستدل عليها أيضا بالحديث الذي ذكرنا أن القاص بالبيت الصلاة ولا شك أن الصلاة يشترط فيها طهارة الخبز جيد هذا بالنسبة للطهراء الشيء الثاني هو ستر العورة وأنه قال ويجب الطهران والستر على من طاف ستر العورة, العورة دليله أشياء من بينها الحديث الذي ذكرنا حديث ابن عباس في قضية أن الطاف بالبيت الصلاة ولا شك أن من شرط الصلاة السطر العورة كما تقدم لنا في أبواب الصلاة وأيضا هذا قوي هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بعثني أبو بكر رضي الله عنه في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداء قبل الحجة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا من قبل أنه قد بعث أبا بكر رضي الله عنه فأميرا على الناس حج بالناس في حجة المعروف ففي هذه الحجة يقول أبو هريرة بعثني أبو بكر في رهط يؤذن في الناس يوم النحر لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان وهذا إنما نادى به أبو هريرة لأجل أمر أبي بكر رضي الله عنه إنما نادى به لأن المشركين كانوا يطوفون بالبيت عراه يعني من مما لبس عليهم إبليس في هذه القضية أنهم قالوا لا نطوف بالبيتي في ثيابنا التي أذنبنا فيها فكانوا ينزعون ثيابهم ويطوفون بالبيت عرائ إلا أن يجد أحدهم ثوبا يعني يستعيره من أحد من أهل مكة بل حتى النساء يعني رجالا ونساء حتى النساء كانت المرأة إذا لم تجد ثوبا إذا لم تجد من يعيرها ثوبا من أهل مكة فإنها تطوف بعريانا واشتهر قول من منهن اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدى منه فلا أحلهم إلى آخر ضلالاتهم المشهورة التي أبطلها الإسلام في ذلك لا يجوز الطواف في البيت إلا مع سطر العورة ونقل جماعة من أهل العلم أن هذا مما أجمع عليه العلماء بعد ذلك قال نذبهما بسعي اجتلا ما معنى ذلك؟ معناه أن الطهارة في السعي منذوبة أما الطهارة في السعي منذوبة وأيضا شفر العورة يعني الطهارة في عفواً الطهارة في السعي منذوبة ودليل ذلك هو ما ذكرنا من أن يعني دليل كون الطهارة في السعي ليست واجبة أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت غير أن لا تطوفي بالبيت معنى ذلك أن الطواف هو الوحيد الذي تشترط له الطهارة بما أنه نص على قضية الطواف نص على الطوافي وخص الطواف بالذكر فمعنى ذلك أن السعي لا تشترط له الطهار فإذا ليست شرطا وإنما هي من المستحبات مفهوم <تصفيق> ف... وأيضا المسعى يعني في الأصل خارج المسجد يعني ليس داخل المسجد فهذا معنى نذبهما بسعين اشترك بعد ذلك يقول وعد فلب لمصلى عرفة وخطبة السابع يأتي للصفة وثامن الشهر خروجنا لمنا بعرفات تاسعا نزولنا واختسلا قرب الزوال وحضر الخطبتين واجمعنا وقصر ظهريك ثم الجبل اصعد راكبا على وضوء ثم كن مواظبا على الدعاء مهللا مبتهلا مصليا على النبي مستقبلا هنيهة بعد غروبها تقف إلى آخر الآن بعد أن انتهى من ذكري السعي أشعر إلى أنك تعاود التلبية فقال وعد فلبي لمصلى عرفة لأننا ذكرنا من قبل أن المحرمة يمسك عن التلبية عند دخول مكة عند مشاهدة بنيان مكة فالآن بعد أن يتم السعي يرجع إلى التلبية وتستمر عليها على ما سيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى لكن قال وعد فلبي لمصلى عرفة بمعنى أنك لا تزال تلبي إلى أن تصل إلى مصلى عرفة وذلك متى يكون؟ يكون في اليوم التاسع من ذي الحجة فإذا وصلت فهنا إذن يجوز لك أن تقطع التلبية هذا هو ما ذكره الناظم رحمه الله تبارك وتعالى ومن أهل العلم من خالف في هذا وقال إن غاية التلبية ليست يوم عرفة وإنما رمي جمرة العقبة وإنما رمي جمرة العقبة إما في ابتدائها وإما بعد الانتهاء منها على خلاف المشهر وستدل على ذلك بحديث الفضل ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة بلغ الجمرة اقترب منها وشرع في رمي الجمرة وأيضاً في حديث آخر لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة ف على كل حال إما أنه شرع في لفظ أو رمى في لفظ آخر هذا خلاف هذا النصوص تدل على أنه يقطع التلبية بعد ذلك بعد عرفة وليس كما ذكر الناظم رحمه الله تبارك وتعالى فإذن النصوص دلت على أنه يقطع التلبية عند الشروع في رمي جمرة في أو بعد الانتهاء من رمي جمرة في نعم. هذا معنى قوله وعده لبي لمصل عرف قلنا هذا فيه مبرر. ولا شك أن المالكية استدلوا على ذلك ببعض الأدلة. يستدله ببعض الأدلة ولكن لعل الصحيح إن شاء الله تبارك وتعالى هو هذا الذي ذكره من أن غاية التلبية إنما هي يعني رمي جمرة العقباء على الصحيح ثم قال وخطبة السابع تأتي للصفة يريد الناظم أن يقول في هذا المعنى أنه من المندوبات للإمام أن يخطب في اليوم السابع من شهر ذي الحجة وتكون هذه الخطبة مخصصة لبيان صفة مناسك الحج بمعنى أنه يلقي خطبة يعلمهم فيها كيف تكون المناسك التي هم مقدمون عليها انطلاقا من يوم ثامن ذي الحجة الذي هو يوم التروي ودليل ذلك ما جاء في بعض الأحاديث أن ابن عمر رضي الله عنهم أنه قال ثم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قبل التروية بيوم هذا هو يوم السابع خطب الناس وعلمهم مناسكهم قبل يوم التروية بيوم إذن يوم السابع من ذي الحسن وأيضا في حديث جابر رضي الله عنه أنه قال فقدمنا مكة فلما كان قبل يوم التروية بيوم قام أبو بكر رضي الله عنه فخطب الناس فحدثهم عن مناسكهم فهذه الأحاديث تدل على استحباب هذه الخطبة التي تكون يوم السابع من ذي الحجة أي اليوم الذي قبل يوم الترويج. نعم. ثم قال يعني وخطبة السابع تأتي ذي وثامن الشهر وثامن الشهر خرجنا خرجن جمنا بعرفات تاسعة نزولنا وثامن الشهر أي في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة وهذا هو الذي يسمى يوم التروية وسمي يوم التروية لأن قريشا كانت تروي فيه أي تسقي فيه الحجاج يعني كانت قريش تحمل الماء وتذهب به إلى ميناء لكي تسقي الحجاج في ميناء في هذا اليوم الذي يسمى يوم التروية يخرج الحاج إلى ميناء ويمكث الحاج فيه تقية ذلك اليوم ويبيت تلك الليلة فإذا السنة هذا ليس من الواجبات لأننا ذكرنا الواجبات وذكرنا الشروط في قبل وذكرنا أن هذا المبيت بميناء هذا المبيت الأول الذي يكون يوم التروية هذا ليس واجبا وإنما هو من المستحبات. فالمقصود أن الحجاج من السنة أن يذهب إلى ميناء في ذلك اليوم ويصلون تلك الصلوات الخمس يعني انطلاقا من الظهر إلى صبح يوم عرفة يصلون كل صلاة في وقتها و. يقصرون الرباعية كما هو معروف هذا هو هذه السنة التي هي الخروج إلى مينة مع التلبية بطبيعة ودليل ذلك حديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فلما كان يوم التروية توجه إلى مينة فأهلوا بالحج يوم التروية وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصرة والمغرب والعشاء والفجرة لأن هذه خمس صلوات ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس إلى آخر بعد ذلك الآن وصلنا إلى يوم التاسع وهو يوم عرفة قال بعرفات تاسعا نزولنا أي نزولنا تاسعا في اليوم التاسع يكون بعرفات ووصف ما يفعل الحاج في عرفات بقوله واغتسلا قرب الزوال وحضر الخطبتين واجمعن وقشر ظهريك ثم الجبل صعد راكبا على وضوء ثم كن مواظبة على الدعاء مهللا مبتهلا مصليا على النبي مستقبلا هنيهة بعد غروبها تقف هذه مجموعة الأفعال التي يفعلها الحاج في يوم عرفة قال في اليوم التاسع إذن من تلحجة بعد أن يصلي الصبح في ميناء وبعد أن تطلع الشمس يتوجه إلى عرفة لأداء هذا الركن هو الركن الأعضل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفه ذكر الاغتسال قال واغتسلا قرب الزوال هذا الاغتسال ورد في آثر عن نافع أنه ذكر أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم ولدخوله مكة ولوقوفه عشية عرفه قال وغتسل قرب الزوال وحضر الخطبه. الإمام الذي يأم بالناس في الحج يشرع له أن يلقي خطبه في عرفة بجامع المعروف الآن. هذه الخطبه المشروع فيها أن يبين من مناسك الحج ما يفعلون في يوم عرفه وما يفعلون في الغد أن أكثر المناسك تكون في يوم الحج الأكبر يعني في يوم النحر فيبين لهم ذلك ودليله فعل النبي صلى الله عليه وسلم ففي حديث جابر أنه قال وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبة من شعر ضربت له بنمره فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة تقبورت له فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس حتى إذا زاغت الشمس يعني بعد الزوال أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس إذا هذه الخطبة من المشروع أن يحضر الحاج لاجتماع هذه الخطبة. من الأفعال أيضا التي يفعلها الجمع والقصر قال واجمعا قال وحضر الخطبتين واجمعا وقصرا ظهريك الظهران هما الظهر والعصر إذا يشرع له أن يجمع يوم عرفة الظهر والعصر تقديما ثم بعد الانتهاء منهما يستمر على الدعاء إلى غروب الشمس ودليل الجمع بين الظهر والعصر أيضا ما جاء في حديث جابر قال ثم أذن ثم أقام فصل الظهر ثم أقام فصل العصر ولم يصلي بينهما شيئا إذا أذان واحد وإقامتان إقامة لكل الصلاة إقامة للظهر وأخرى للعصر نحو فيجمع بين, الصلات و... بين الصلاتين ولا يصلي بينهما شيئا وأيضا عن سالم أن الحجاج بن يوسف سأل عبد الله رضي الله عنه كيف تصنع في الموقف يوم عرفه فقال سالم إن كنت تريد السنة، فهجر بالصلاة ومعارفة. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما صدق إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر يوما في السنة. فقلت لسالم أفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال سالم وهل تتبعون في ذلك إلا سنة؟ فالجمع إذن ثابت. في سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأصل إذن الأصل في هذه الصلاة أن تؤديها مع الإمام لكن من لم يستطع لأنه يكون ازدحام وقد يصعب على الشخص أن يلتحق بجماعة الإمام على كل حال إذا لم يستطع لا بأس أن يصليها في رحاله ويجمع بين الصلاة والقصر قلنا جمعا وقصرا هذا مطلقا كل من حضر تلك المناسك لأنه كما يذكر بعض العلماء هذا القصر لأجل السنة وليس مرتبطا بالسفر ثم قال ثم الجبل صعد راكبا على وضوء المقصود هنا بالصعود على الجبل هو الوقوف حيث وقف النبي صلى الله عليه وسلم مع أن السنة أن أي مكان وقف فيه الحاج فهو يجزئه بدون إشكال ولا اشترط هذا الصعود الذي ذكر الناظم هنا بل النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني بعد أن وقف في مكان المعروف قال هذا الموقف وعرفت كلها موقف هذا الموقف وعرفت كلها موقف فإذا كل المكان المعروف الذي له حدود جغرافية المعروفة ويسمى عرفة في أي مكان منه وقفت فإن ذلك مجزء وتكون موافقا للسنة ولم يثبت في الحقيقة لم يثبت هذه القضية التي يفعلها بعض التفجاج من الصعود إلى ذلك الجبل يعني تجدهم يعني يزدحمون عليه منذ الصباح الباكر لكي يصعدوا على الجبل المقصود المسمى جبل الرحمة لم يرد في ذلك شيء في السنة ولم يثبت عن الصحابة رضوان الله عليه استحباب ذلك الصعود على ذلك الجبل وإنما أينما تيسر لك أن تقف في عرفه فهو حسن موافق للسنة إن شاء الله تبارك وتعالى قال ثم كن مواظبا أي قال ثم الجبل صعد راكبا على وضوء هنا ذكر الركوب هنا ذكر الركوب وسببه أنه ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاء عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا اختلفوا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال بعضهم هل هو صائم؟ وقال بعضهم ليس بصائم. لأن كما ذكرنا من قبل في كتاب الصيام ذكرنا أن الصيام يوم عرفة مشروع إلا للحاج فلا يشفع له. فالصحابة اختلفوا في النبي صلى الله عليه وسلم هل كان صائما أم لا؟ قال فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه. إذا هذا الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في يوم عرفة راكبا لكن على كل حال هذا يعني القول بسنيته محل نظر الله تعالى أعلم لذلك من أمكنه أن يكون راكبا في عرفة سابعة ونعمة وإلا فلا إشكال في أن يكون واقفا ثم حين نقول الوقوف يعني بعض الناس يسمع وقوف في يوم عرفة يعتقد أو يظن أن المطلوب أن يبقى واقفاً غير جالساً ولا مترجعاً اليوم كله أو وقت الدعاء كله وهذا ليس شرطاً المطلوب هو وجودك في ذلك الموضع المسمى بعرفة في ذلك الوقت الذي هو يوم التاسع من ذي الفجر واقفاً أو راكباً أو جالساً بحسب ما تيسر لكن المقصود الأعظم هو الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في حديث جابر كان مستقبلا القبلة وداعيا كان يدعو يستقبل القبلة ويدعو فقد جاء في حديث جابر ثم مراكب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات هذا هو موقف النبي صلى الله عليه وسلم وجعل حبل المشات بين يديه واستقبل القبلة فإذا يستقبل الحاج ويدعو بل يكثر من الدعاء والذكر ويكثر ويواغب على جميع أنواع الدعاء لأن هذا الموقف هو موقف الدعاء هذا موطن يدنو فيه يعني الله عز وجل من هؤلاء العباد الذين يدعون ربهم وهو موقف يستجاب فيه الدعاء كما ورد في الحديث الصحيح من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرقه وإنه ليذنوا ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء وورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا من حديث عمر بن شعيب عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأيضا يشرع الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل كل الأذكار مشروعة في هذا الوقت وأيضا يشرع رفع اليدين هذا من المواطن التي يشرع فيها رفع اليدين عند الدعاء قد ثبت هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم والذي ثبت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يدي يدعو واستمر على ذلك إلى أن غربت الشمس وإزالة الصفرة شيء ما فحين ذلك انصاف. إذن هذا ما يمكن أن نقوله عن يوم عرفة وينبغي على الحاج أن يحرص عليه حرصا شديدا لأنه من لأنه اولا هو ركن الحج الأعظم الحج عرفة وثانيا لأنه من المواقع التي يستجاب فيها الدعاء. لأن الحاج لا يكون فيه منشغلاً بأي شيء يعني ليس فيه مناسك وأفعال وتفعل وذهاب ومجيء كما يكون ذلك في يوم النحر وفي الأيام التي تليه وهي أيام التشرقي مما يكون متفرغاً للدعاء لا يشرع شيء بعد صلاة الظهر والعصر إلى المغرب إلا الدعاء والاستغفار والذكر ومن ضيع هذا الوقت في غير ذلك ففي الحقيقة هذا محروم نسأل الله عز وجل الثبات على دينه وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أي بعد غروب الشمس ننتقل إلى شيء آخر وهو الذهاب إلى مزدرفة الدفع لمزدرفة قال وانفر لمزدرفة وتنصرف في المأزمين العالمين نكبي واقصر بها وجمع عش لمغريبي واحتضبها وأحي ليلتك وصلي صبحك وغلي رحلتك قف وادعو بالمشعري للإسفاري وأسرع في بطن واد النار وثرك ما تكون للعقبة فرمي لديها بحجار سبعة من أسفل يساق من مزدرثة كالفول وانحر هدي لنبي عرفة أوقفته وحلق وسر للبيت فطوف وصلي مثل ذاك الناتي. هنا النزول بالمزدلفة بعد أن يتحقق الحاج من غروب الشمس يوم التاسع يوم عرفه يدفع الحجاج الإمام وكل من معه نحو جمع نحو مزدرفة لكن يكون ذلك بسكينة ووقار ودليله حديث جابر ففيه فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص هذا كله معناه ماذا هو ما عبرنا عنه بقولنا يتحقق من غروب الشمس قال واردا اسامه خلفه اسامه بن زيد ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام القصواء يا النبي صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى ان راسها ليصيب مورك رحله بمعنى انه يجر زمامها هذا الحبل أو الجلد الذي يمسك الراكب به راحلته شنقه أنفسه يجره عنده قد حتى إن رأسها رأس الناقة اقتربت من الرحل الذي يركب عليه الراكب الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل أي شيء لأجل الاتحام الشديد ولألا تسرع الناقة قال ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة فهذا دليل قولنا أنه يذهب إلى مجدلفة بسكينة وعلى كل حال ما أظن أحدا يستطيع أن يذهب إلى مجدلفة بغير السكينة لأن الزحام شديد بل مقصود أنه يذهب بتؤدى ولا يتعجل لأن بعض الناس يريد أن ينتهي من هذه المناسبات أقصى سرعة ممكنة. هذا ليس مقصودا. المقصود هو أن تؤدي المناسك على أفضل وجه. لا أن تؤديها كيف اتفق وبسرعة وكيف. المقصود هو أداؤها موافقة للسنة. لك تذهب بالسكينة. ثم قال جابر فإن خصص جحامه أو كان يعني ثم يعني عفوا. إلا هذا تمام الحديث. بعد ذلك قلنا إن يذهب إلى مزدلفة بشكينة ووقار وثؤدة قال قال جابر كلما أتى حبلا من الحبال أرخا لها قليلا إلى القصوى حتى تصعد أرخا لها قليلا حتى تصعد وأفاض من طريق المأزمين المأزمان جبلان معروفان بين عرفات والمزدلفة بين هذين الجبلين طريق فمن أراد أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في خصوص الطريق التي مر منها فإنه يمر من من هذا الطريق بين المأزمين لذلك الناظم قال في المأزمين العلمين نكبي واقصر بها رجمع عيشة ثم قال حتى أتى المزدرفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام إذن فهم من هذا أن المشروع أن يحط الحاج رحله في مزدلثة وأن ينزل ويصلي بها المغرب والعشاء جمعا قال واقصر بها وجمعش لمغرب وحطة رحلك لكن قوله وأحي ليلتك هذا فيه شيء من النظر لأن الذين وصفوا حج النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا أنه طجأ أنه طجأ حتى طلع الفجر فلم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم عند المعهودة في فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة هو قيامهم الليل لكنهم لم يخصوا هذه الليلة بقيام أو صلاته فإنما اتجع النبي صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر في ذلك السنة ومن أراد موافقة المشروع فعليه أن يفعل مثل ذلك بمعنى أن يتجع إلى أن يطلع الفجر بعد طلوع الفجر يز... يعني يصلي الفجر وينصلي قال وصلي صبحك وغلس رحلتك إلى آخر لعلنا نقف عند هذا القدر لنشيح المجال لمن أراد أن يذهب لصلاة الإشاء نقف عند هذا القدر ونواصل إن شاء الله تبارك وتعالى صفة وقوف المجدلفة وما بعد ذلك في درس المقبل إن شاء الله تبارك وتعالى أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين